وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإذ انتوا فلا أدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصارا فَمَنَاتَ دَعَا عَلَيْكُم فَادْعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا دَعَا عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَمَّا تَنَ اللهَ مَن انَّ اللَّهَ مَعَ الْمُسْتَقِيمِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن يُلْقَ كوم الى التهنك واحسن ان الله يحب المحسنين واتم الحج على امه النام فان احصرت فنسي ترى من الهدي ولا تحقر اطوك حتى ابن الهدي محلا فمن كان من مريض في دين ففي دينه صيام او صدقه او نسك فاذا امنت فمن تمت بالغمه الى الحج فمستيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام من كره الحج وسبعه اذا رجعت فانكشره كامله ذاني كمن لم يكن اهلهم حاضر المسجد الحرام واتقوا الله